فضيلة الشيخ عطي صقر لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب في العيدين روى الشافعي والبغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في كل عيد بردة من برود اليمن وروي عن الحسن أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد ذلك أن العيد مظهر للفرح وفيه اجتماع للصلاة فيسن أن يكون الإنسان في مثل هذه المناسبات على أحسن ما يكون من النظافة والرائحة الطيبة والهيئة الحسنة وكذلك في يوم الجمعة لمن أراد أن يصليها يكون على هذه الحال على ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله أعلم